أَجَُ قَوامُونَلَساءِ بِماَا صَمَّّ لَلههُ ضَعْضَهُم ماَا لا بَع بِماَا صَََّ اللهَّهُ بَعْظَم مالَ بَعْض وَ بِماَا حَقُوا مِنْ أأَموالِلم تَصَّحاتُ الله ولا سيتقاطعون نشوزهم فاعذبون واهجرون في المضاجع واهجرون في المضاجع واضربوهم فان اطاعنكم فلا تذروا عنهم نسبيلا ان الله كان عليا كبيرا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 وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أعساهم الله من فضله وأعسدنا للكافرين عذابا مهيما